بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما ا ت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بماضي ا ل ع ن ب س ب ل ِ ه وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين و َ ا ل د و ل و ت ُ د ه ِ ن ف َ ي د ه ِ ن و ن َ و ل ا ت ُ ط ع ك ُ ل ح َ ل َ ا ف م ه ِ ي ن لازم ما شاء ب ن ا مين من ناعل للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أكن ا ذ م ا ل وبنين إذا تتل ع ل ي ه ِ آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرم ّ ه ا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من الرّب ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوه مصبحين أنغدو على حرفكم ي ن ك ن ت م صارمين فطلقوا ا ن وهم يتخافتون ألا يدخلن ه ا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إن ا لظاللون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن ا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا ياويلنا قالوا ياويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون ك ذ ل ك العذاب ك ذ ل ك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عاد ربهم جنات ا ل ن عيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمال علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون س َ ل ه م أيه بذلك زعيم أم لهم شركاء فَلْيَأْتُ ب ِ ش ُ ر َ ك َ ا ئ ِ ه ِ م ف َ ل ْ ي َ أ ْ ت ُ و ا بِشُرَكَائِهِمْ إ ِ ن َ ا ن ُ م ْ صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ ع َ ن سَاقِوَ وَيُدَعَوْنَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ ع َ ن سَاقِوَ وَيُدَعَوْنَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ راشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني وَمَن ي ك ذ ِ ب ب ه ا ذ َ ا ا ل ح َ د ي ث ِ س َ ن َ س ت َ د ر ج ه ُ م مِنْ ح َ ي ث ُ لَا ي َ ع ل م و ن و َ أ م ل ي ل َ ه م إنك يديمتين أم تسألهم أ ج ر ا فهم من م غ ر م مثقلون أم عادهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا ت ك ن كصاحب الحوت إذندا ا وهو مكروم لولا تداركه نعمة من ربه لولا تداركه نعمة من ربه لن بذ ب ا ل ع ر ا ء بذ ب ا ل ع ر ا وهو مذموم جَتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ